أ خ ي يا ر ح ا ك م الله ارني سمعه ودعاء ان لغرض س ب ي ن ه المجتمع صورا مروعه وكوارث مفجعه تاتي ء على حين غلظه ودون سابق انذار بركان هائل وزلزال مجلد شفاف و ط ح أ اوبئه وامراض طواعق وفيضانات غناء اسعار وشده مؤونه رعب وهلع تسلق وامتهان ن س و خ س ق ذ س وخوف انهيارات ط ي ن ي ة و س ل ب ي ة جراد ق م ه ب ط ا ج ع ودم عندها ضج ا ل ن ا ت أ ل م ا وشفوا ح س ر ة و ن ج م ا وما أ س ر ا ب هذا ا ل خ س والدمار فض ا ل ق م و ر وظهور ا ل ق ي ا ن والمغنيات والمعادن ولبس الحرير ل ل ر ج ا ن وما ظهر الزنا والذبا في أ م ة إ ل ا استوجبت ع ق و ب ة الله و ك أ ي من ق ض ي ة عتت عن أ م ر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أ م ر ه ا وكان عاقبه أ م ر ه ا صفرا أ ع د الله لهم عذابا شديدا اتقوا الله يا أ و ل ي ا ل أ ل ب ا ب الذين آ م ن و ا قد أ ن ز ل الله إ ل ي ك م ذكرا ومن أ س ب ا ب العقوبات أن الأمر أهله ينسج غير الظلم وجعوة <تصفيق> خذ على سبيل الظلم المبلوم المعاصب المساعد إلى على وجعوة قد في مقاهي ا ل إ ن ت ر ن ت ا ل س ب ا ب ي ة لقد كانت في بدايتها ومستهل ل أ م ر ه ا مقهى واحده فلما أ ه م ل ا ل ا ح ت ئ ا ب عليه والتحذير من عواقبه أ ص ب ح بعد زمن يسير مقاهي م ت ك ا ف ر ة تتوالد يوما بعد يوم ويزل ه ل م ح و ي ع ظ م البلاء و ت ت ف ع ا ل ه و ء ف إ ذ ا ب أ ث م ا ن هذه ا ل أ ط ب ا ق الجهيده يقابلها فقدان ما هو أ غ ل ى من كل قيمه ن ثمن كل على و ي التي أخلاقنا نقرت واعز أ د ن وقيمنا ومسلماتنا ا التي التي تحللت ت ج د ت الضحية من وبناتنا الذين هم فرع والمناظر على إن كل آل هزك وكل خط عرض فم سبيح قره وكل ب ي ح قر وكل كره ج ل تقر وكل عباس مدغ خر وكل ظهر ج م تخر وكل ح م ان أ م ة أ ي ه ا الاخوه الكرام تتلو فيها هذه المحرمات وتستشري فيها هذه المهلكات لعلى شرف هار وزوال مرتقب أ ل م يروا كم اهلكنا من قبل, من قبل مكناهم ن قرن م في ا ل أ ر ض ما لم نمكن لكم و أ ر س ل ن ا السماء عليهم مدرارا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 <تصفيق> الحمد لله الحمد لله ل ل ع ز والقهر والجبروت و ا ل أ م ر تنزه عن النقص وتقدس عن النجم وجل عن الشبيه الغيب في علمه كهذا والسر في اطلاعه ع ل ا ن ي ة سبحانه اعظم من عبد و أ ح ق من سكر و أ ن ص ر من ابتغي و أ ق ر ب من دعي وارعف من ملك و أ ع د ل من حكم و أ و ف ى من وعد و أ و س ع من أ ع ط ى و أ ك ر م من وهب و أ ق و ى من غلب أ ق ر ب شهيد و ا د ن ا حفير لا إ ل ه إ ل ا هو عفن القرون ا ل أ و ل وفل الجيوش والدول شديد ب أ س ه أ ل ي م أ خ ذ ه يمهل ولا يهمل لا أ ص ب ر منه على ا ل أ ذ ى ولا أ غ ي ر منه على المحارم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 ق د و ة متعدى وحجه مجتبى بشر أ م ت ه وانذر ورغب ورهب صح عن جبن ماجه قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في هذه ا ل أ م ة خ س ف ومسخ و ق ذ ف فقال رجل من المسلمين يا رسول الله ومتى ذلك قال إ ذ ا ظهرت ا ل ق ي ا ن والمعازف وشربت الخمور وفي روايه يخفف الله بهم الارض ويجعل منهم القرده والخنازير وفي اخرى ليبيكن اقوام من امتي على اكل ونهل ولعب ثم ليصبحن قرده وخنازير صلى الله عليه وعلى رسل الله وانبيائه جميعا معالم الهدى ومصابيح الدجى ورضي الله ع م ا لهديهم ق ت ف ى وعلى سنتهم مضى وسلم تسليما كثيرا اما بعد عباد الله أ و ص ي ك م ن ف س ي بتقوى الله ص م ع ا في رحمته وحذرا من عقوبته فمن اتقى و أ ص ل ح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أ م ة ا ل إ س ل ا م دعاه الهدى ح م ل ة ا ل ر س ا ل ة لما فتح الله على المسلمين م د ي ن ة قبره ر أ ى أ ب و الدرجاء رضي الله عنه أ ه ل ه ا وهم ي ق ا د و ن أ س ر ى قد ضجت نساءهم وبكى أ ط ف ا ل ه م وظهر ا ل ظ ل والصغار على رجالهم فقعد على ا ل أ ر ض يبكي يبكي فقيل يا أ ب و الدرجاء ما يبكي اليس هذا يوم اعز الله فيه ا ل إ س ل ا م قال بلى ولكن الذي ي ب ك ي ع ن ي ر أ ي ت هؤلاء فقل ما أهون الخلق ما اهون ل ل خ ما أ الخلق على الخالق إ ذ ا عصوت ما أ ه و ن الخلق ما أ ه و ن الخلق على الخالق إ ذ ا عصوت روى مسلم في صحيحه أ ن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه قال إ ن الله تعالى يغار و إ ن المؤمن يغار وغيره الله أ ن ي أ ت ي المؤمن ما حرم الله عليه وما فجا الحبيب عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ي أ خ ذ بحجج أ م ت ه عن موارد الهلكه وموجبات ا ل ع ق و ب ة فضرب لها مثلا رواه ا ل إ م ا م أ ح م د والبخاري وغيرهما قال فيه مثل المدمن في حدود الله وفي ر و ا ي ة مثل القائم على حدود الله والواقع فيها مثل قوم اتهموا س سفينه فصار بعضهم في أ س ف ل ه ا وصار بعضهم في أ ع ل ا ه ا فكان الذين في أ س ف ل ه ا يمرون بالماء على الذين في أ ع ل ا ه ا ف ت أ ذ و ا به ف أ خ ذ أ ي أ ح د ه م أ خ ذ ب أ س ا فجعل ينقر أ س ف ل السفينه ف أ ت و ه فقالوا مالك قال ت أ ذ ي ت م بي ولا ب ج لي من ا ل م ا ء فان عقدوا على يديه أ ن ج و ه و أ ن ج و ا انفسهم و إ ن تركوه أ ه ل ك و ه و ا ه د ف و ا أ ن ف س ه م إ ن ه ا عباد الله ت ف ي ن ة المجتمع ا ل م ب ش ر ف بجميع إ د ا ر ا ت ه ومؤسساته شركاته ووجاراته أ س و ا ق ه ومتنجهاته بمختلف أ ج ن ا ت ه و أ ل و ا ن ه أ غ ن ي ا ئ ه وفقرائه أ خ ي ا ر ه واسراره مبحره ع ذ ر المحيط م ت ل ا ط ن ه أ م و ا ج ه ا ل ه ا د ر ة مياهه ا ل ب ع ي د ة أ ع ن ا ق ه ف ل ت أ ن ك اخي و أ ن ت على ا ل س ا ط ئ تبصر هاته ي ا ل س ف ي ن ة وقد استقلها مسافروها ف إ م ا ن ج ا ة ولحق و إ م ا هلاك وغرق م ث ل قائم و ص و ر ة س ا خ ط ة ومسه معبر ف ح ي ا ة كل أ م ة هي هذه ا ل س ف ي ن ة ا ل م ا خ ر ة ع ب ر عباد ن ا و ح ي ر لا تكاد تسكن إ ل ا وتطلع ولا ت ه ز أ إ ل ا وتهتد ولن يكتب لها السلامه ووصول بذل ا ل أ م ا ن إ ل ا إ ذ ا كان كل من عليها على حذر مما يفعل ويقظه لما يريد وبينما هم كذلك إ ذ بدا ل أ ح د ه م ممن أ ص ا ب أ س ف ل ه ا أ ن ي خ ل ق في ن ص ي ب ه خ ر ق ا يطلب الماء جاء في إ ح د ى روايات الحديث ا س ت م ع خ ي ر فقال بعضهم اتركوه, اتركوه ابعده الله ي خ ل ق في حقه ما يشاء فقال بعضهم لا تدعوه ي خ ل ق ه ا فيهلكنا ويهلك نفسه وما مثل هذا ا ل ق ا ر ق ل ل س ب ي ن ة إ ل ا ك ت ا ب مفتون بنفسه م ب ت د بصحته قد انجرف في تيار الشهوات وارتكب ما ي ح ل له من الموبقات كل ذلك وهو يقول من يحرج علي ان لا أ ف ع ل أ و ي م ن ع م ن الذي أ ر ي د إ ن معنى ف ر ض واحد لن يفصل المجتمع بسبب ولن تمحل أ خ ل ا ق ه من ذرائع فيتركه الناس يفسق ويكجه ويدعى ب ا ل ر ذ ي ل ة ويكفر قد لج في غوايته وامعن في س ه ه و ظ ل ا ل ت ه وما علموا أ ن ه م بتركهم إ ي ا ه وعدم ا ل أ خ ذ على يده إ ن م ا يدعونه يخرق في ت ف ي ن ت ه م ليس خرقا فعد بل خروقا متعددا و ت أ ت ي أ و ل ف ت ا ة على غرار التاب لانها ت ر في ت فتاه ي واحده وأظهر ك م أتا فيهين ر س من بين نساء المجتمع المحتكمات ف إ ذ ا بها يوم ان افتح لها المجال وارقي لها العنان بعد مرور ا ل أ ي ا م فتيات وفتيات و إ ذ ان بالخروق وتزال وتكثر تستشع ت ف ه المتامل ر ا ي و غ ر ق ل س ف ي ن إنه ة ث على سريحة ي ممن قد ت ب ب و ن في غرق ا ل س ف ي ن ة و ه ل المتدبر في أ ه ه ا ا إن ل أ م بفهم لو نظر ل أ ح و ا ل مجتمعه من خلال هذا الحديث لوجد أ ن ه يحكي واقعا مشاهدا لا ل ب س ي ه و ل ا غموض إ ن ه ا في أ و ل أ م ر ه ا مجرد أ غ ن ي ة أ غ ن ي ة و ا ح د ة ع ا ب ر ة ليس إ ل ا وعلى ن ط ا ق ضيق وضمن د ا ئ ر ة م ح د و د ة فيسكت عنها الناس ويتيحون لها ا ل ف ر ص ة ويسبحون لمغنيها المجال إ ن ه خلق واحد لم ي ج ر بخلد أ ح د ولم يخطر له على بال أ ن ه وحده سيغرق ا ل س ف ي ن ة وما س ل ب ت ا ل أ ي ا م عنك مر فلا الاسابيع والاشهر حتى تصبح ا ل أ غ ن ي ة أ غ ا ن ي م ت ج د د ة وصورا م ت ع ج د ة لرجال اول و ه ل ة ثم لنساء ثم لمختلط بينهما ناهيك عن رفض مصاحب قد يقف و أ م و ر م ت ي ن ة قد تحصل وهكذا يتسع س الخرق ف إ ذ ا به حروق ويتفاقم الشق ف إ ذ ا به سقوط <تصفيق> ويذيء يوم يذيء من وضع في الرجاله طبقا هوائيا كبادره ليس لها سابقه انه خرق واحد مبتكر في بدايته يتوارى به صاحبه على ايم الناس فلا يقفل له الناس ولا يشتركون له وما هي الا برهه من الزمن تمر حتى اصبح الطبق اطباقا وكان مستورا فاصبح يقنع ولم يكن يقدر على شرائه إ ل ا ا ل أ ث ر ي ا ء و ا ل أ غ ن ي ا ء فغزا بيوتا وعذبا لعماله وفقراء و ي د ل به الخط ويعظم البلاء وتتسع الهدوء ف إ ذ ا ب أ ث م ا ن هذه ا ل أ ط ب ا ق ا ل ز ه ي د ة يقابلها فقدان ما هو أ غ ل ى من كل ق ي م ة و أ ع ز من كل ثمن ع ل ى وهي أ خ ل ا ص ن ا التي نقرت وادابنا التي تحللت وقيمنا ومسلماتنا التي تجعجعت ا ل ض ح ي ة من ا ل ض ح ي ة التي لا تعوض أ ب ن ا ؤ ن ا وبناتنا الذين هم صرع القنوات والمناظر ا ل م ز ر ي ة والمسلسلات ع ل ى إ ن كل عار هتك حر وكل عبد استبيح حر وكل ترك جنس خرب وكل ع ب ا ف مزبغ خرب وكل ظهر جنس خرب وكل سمن ب ت ز ل خرب ف إ ذ ا ب خ ر ط هذه القنوات يوم أ ن سكت الناس عن إ ن ك ا ر ه يجب عليهم خروقا لا قبل لهم بها ولو كان سهما واحدا لاتقيته ولكنه سهم وثان ي وثالث قل مثل ذلك أ ا خ ي في مقاهي ا ل إ ن س ر ن ت ا ل س ب ا ب ي ة لقد كانت في بدايتها ومستهل أ م ر ه ا مقهى و ا ح د ة فلما أ ه م ل الاحتساب عليه والتحذير من عواقبه أ ص ب ح بعد زمن يتيه مقاهي م ت ك ا ث ر ة تتوالد يوما بعد يوم يزدحم بين ر ج ه ا ت ه ا أ ف و ا ج الشباب فهل عند هذا الحد توقف ا ل أ م ر كلا بل تعداه إ ل ى فتح مقاهي ا ل ن س ا ئ ي ة يجتمعن فيها ويبادرن ب ت ج ز ي ة أ و ق ا ت ه ن امام تلك ا ل س ا س ة ا ل م و ب و ء ة ذات المواقع ا ل م ت ح ل ل ة دون رقيب او حكيم و ب ر فوجبت أ ن كل شد استفحل وبلاء استترى وفساد امتد إ ن م ا كانت ب د ا ي ة أ م ر ه واست وجوده بظنات و ت ك و ت ه م عن أ و ل ب ا ج ر ة منه ومفرد من مفرداته ثم لم يلذذ بعد أ ن عم وقم وتاع وداع وانتشر أ ن أ ص ب ح فروقا لا تشد و ك ل م ن لا تبكر إ ن ه ا في مطلع أ م ر ه ا ك د ي ن ة ش ا ط ئ ي ة وجعوه عروس س ا ح ل ي ة ومتنزهات ع ا ئ ل ي ة ب ر ي ئ ة أ ه م ل المجتمع ف ا ن ه ا وتفت عن ما يحدث بين جنباتها حتى إ ذ ا ما استتب ا ل أ م ر وتمكن الشر و إ ل ى بها ج ر ر وكبائن وتاليهات ومنتدعات تتنافس في الغي وتمعن في ا ل ر ذ ي ل ولا غ ر و أ ن ينجر ذلك على احتفالات أ ع ي ا د ومناسبات سقاء وبرامج س ي ا ح ي ة تقدم وغير ذلك كثير عقل <تصفيق> عن من أخرى من زوايا مجتمعنا وأفرارنا. منعطة الإثن إليك الزاوية الغباب متنائي منح من وأفرادنا إنها وزاوية زوايا أي آخر أخرى هذه المؤذن عاكله وموكله وكاتبه و ك ا ه د ا ه لا بلعن من ا ل م ن ت ق ن سبحانه فحسب بل بحرج من الله ورسوله فهم في ا ل ا س م س و ا ه الربا فوائده واسهمه قروضه واستثماراته الذي قال في س ا ن ه شيخ ا ل إ س ل ا م ابن تيميه رحمه الله تعالى لم ي أ ت ي في ا ل ق ر آ ن من الوعيد و ا ل ت ه د ي على فعل ذنب بعد الشرك ما جاء في الربا ومع ذلك ا ب ن له الناس اول ما حل بدارهم ووفد إ ل ى ربوعهم على أ ن ه خرق يسير وفتق م ت د ا ر وبينما هم في غ ف ل ة عنه و ل ض م د ه ما لبث أ ن أ ص ب ح بنايات ش ا ه ق ة وفروعا م ت ك ا ث ر ة ويتسارع الزمن له ويتسارع الزمن ف إ ذ ا ب إ ع ل ا ن ا ت ه تطغى و إ غ ر ا ء ا ت ه تتنوى وبطاقاته تتعدد تنافس محموم وتسابق محتدم عندها ضج الناس أ ل م ا و ت ف و ح س ر ة وندما الرزق محق والبركه ت ب د د والديون تفاقمت وصدق الله يمحق الله الربا ويرضي الصدقات والله لا يحب كل كفار حكيم انها ا ل ل ق م ة الحرام ما خالطت كفا إ ل ا أ د ل ف ت ولا دخلت على كثير إ ل ا أ ه ل ك ت واي ما جسد النبت من السحت فالنار اولاده إ ن ه ا خ ر و ق المال القريب ر ش و ة وغش م خ ا د ع ة واحتيال بيع للحرام و ش ر ا ر أ ك ل لمال اليتيم قهرا واعتداء شفيف للميزان واحتكار اقتطاع حقوق ا ل آ خ ر ي ن ظ ن م ا وعدوانا إ ن ه ا ا ل ل ق م ة الحرام حرص مهلك و ه و ة م ر ي ع ة عبر مناقصات تستقل وصناديق رعايه تؤكل وفواتير مستروات تزور وانتدابات و م ك ا ف آ ت لغير حق تمنع أ ل ي س كل هذا مؤذن بغرض ومستوجب ل ع ق و ب ة ومتبع ب د م ا ء إ ن كل م ك ب ق في صلاته او مانع لزكاته أ و عاقص لوالديه أ و ق ا ب ع لرحمه لمن ح ر ا ط ا ل س ف ي ن ة الباغين لها الغرض وليس بمعزل عن ذلك من وسى ب أ خ ي ه المسلم أ و سخر به أ و اشترى عليه س ب ب ا أ و تهد عليه ج و ر ا أ و تتبعه تجسسا أ و حلب يمينا غموسا إ ن ه ا محن ورزايا وموبقات وبلايا فكيف تقرب بمن وقع في الزنا واستباح ا ل إ م ى وهتك السجور واقتحم الجور كيف بمن ارتكب اللواء و ع ش ا ع الفاحشه وتعاطى المخدرات وتناول المسكرات إ ن أ م ة أ ي ه ا ا ل إ خ و ة الكرام تكتو فيها هذه المحرمات وتستشري فيها هذه المهلكات لعلى س ر ط هار وزوال مرتقب س ن ة الله التي قد خلت من قبل و ل م تجد ل س ن ة الله ت ب د ي ل ا وما ر ض ع ت و م ا رضعت ل أ م ة ب س ي ء غزيتها بطابور خامس بين صفوفها مندب بين جنباتها يخضو كاره ويعلو كاره انها الفئه التي ما لزم المسلمون من جحر أ ش د من جحرهم لا هم لهم إ ل ا توهي ن العزائم وتفريق الشمس و إ ش ا ع ة المنكر و ز ع ز ع ة ا ل ث ق ة ر د ي ئ ة شريرتهم خ ب ي ث ة طويتهم ت ث ي ر الزوابع و ت ث ي ر التهم ك ا ل ح ي ة الرقطاء لا ي أ ت و ن إ ل ا بكل عوراء ولا يتنفسون إ ل ا تحت الماء م ر ة ينادون عبر أ ق ل ا م م س م و م ة ومقالات مقروءه ب ت ب ع ي ة الغرب والسير في ركابه وهم من قد رضع من لبانه و م ر ة يرفعون عطيرتهم ب ت ح ر ي ل ا ل م ر أ ة وخروجها من دارها ومملكتها ل ت د ا ح م من؟ ل ت د الزجاج م ا في مقاضي أ ع م ا ل ه م ودوائر وظائفهم م ظ ه ر ي ن لها النصح متبكين على حالها قائلين إ ن ه ا شق معطل و ط ا ق ة م ه ج ر ة و ر ئ ة سلاح فلماذا لا ت ح ط ل الحواجز ا ل ن ف س ي ة والعقد ا ل ا ج ت م ا ع ي ة و ا ل أ غ ل ا ل ا ل م و ر و ث ة لتنهض ب ج و ل ه ا و ت د ف ع بعدله ا ل ت ن م ي ة للعمام كلمات م ع س و ل ة من ورائها سم ناقع وفتاج عرير ف إ ن شرط ركاب السفينه هذه الصغمه وما أ ر ا د ك ولم ترجع بمعاولهم و ف ر و س ه م على رؤوسهم ف ل ي ه ن و ا بغرق عادل وذل لا ي غ ت ل ه ا ل ج ه ر ولا ي م ت ل ه الزمان ولو ل ش ا ء لاريناكهم فنارستهم ب خ ي م ا ه م ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم آ م ا ن ك م هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أ ن لا يخططون إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن إ ن ل غ ر ط ت ث ي ر ه المجتمع صورا م ر و ع ة وكوارث مفجعه ت أ ت ي على حين غ ر ة ودون سابق انذار بركان ه ا ئ ج و ج ل ز ا ل م ج م ر جفاف وقحر اوجئه وامراض طواعق وفيضانات غلاء أ س ع ا ر و ش د ة مؤونه رعب وهلع ت س م ط وامتهان نسخ و ح س قبس وخوف إ ن ه ي ا ر ا ت طيه و ت ل ج ي ة جراج حمل ب ف ا د ع ودم آ ي ا ت لله معجبه وجند لله غالبه يمثلها م ت ا ج ا ويمسكها أ م ن ي ت ا ينصر بها منشاه ويجمجم بها على م ن ي ت ا إ ن ه غ ر ق المحدث والمفاده ا ل م و ح ش ة التي تنخلع لها القلوب وتبتعد لها ا ل أ و ص ا ل ترى الناس يوم كرامه امام نقمه من هذه النقم وقد م ل أ ت ضلوعهم رعبا وامتقعت وجوههم هلعا وان كانت اياتي تدلى عليكم ف ك و ت على اعصابكم تنفقون إنها آيات الله يرسلها تخويفا وتحذيرا لا تمنعها إ ذ ا حلت ووجبت حدود ج غ ر ا ف ي ة ولا تقوى على ردها تحالفات ج و ل ي ة ولا تقف دونها نقاب ت ب ت ي س أ م ن ي ا ولا تفرض عليها مقاطعات ع ا ل م ي ة بل لا تفزق بين خصوم وحلفاء ولا أ غ ن ي ا ء وفقراء اللهم إ ن ا ن ع و د ب م و ر وجهك الذي أ س ر ق ت له الظلمات وصلح عليه امر الدنيا والاخره ان يحل بنا غضبه او ينزل بنا سخطه لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوه لنا الا بك اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم <تصفيق> الحمد لله عز جلاله وتقدست اسماؤه توالت على الناس ن ج ر ه وتلاحقت ب ا ل ع د ا د ج م د ه هو الغني ونحن الفقراء هو القوي ونحن الضعفاء قل هو, هو القادر قل القادر على هو فوقكم أو عذابا يبعد عليكم أن أرضيكم أو من من يلبزكم تحت شيعا او يلبسكم شيعا و ي د ي ق بعضكم باس بعض انظر كيف ن ص د ف الايات لعلهم يفقهون والصلاه والسلام على البشير النذير والسراج المنير روى البخاري ومسلم رحمهم الله ه أنه إ ذ ان تخيل وفي روائه ع ا ئ ش ة رضي الله عنها قالت يا رسول الله أ ر ى الناس اذا ر أ و ا غ ي م ف ر س و ا به ف ج ا ء ان يكون فيه المطر و أ ر ا ك إ ذ ا ر أ ي ت ه عرفت في وجهك الكراهيه فقال لها ما يؤمنني أ ن يكون فيه عذاب قد عذب قومه الريه وقد راى قوم من العذاب فقالوا هذا عالم م ن ق ر ن ا صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ومن تبعهم ل ي س ت ا ن إ ل ى يوم الدين أ م ة ا ل إ س ل ا م ث م ا ه الدين وحرات ا ل ع ق ي د ة من يؤمننا من مكر الله وعذابه من ي ح و ل دون نقصه وسخطه لقد قص الله عليها في ا ل ق ر آ ن خ ض ر مثلات خ ا ل و ة و ن ب أ عقوبات على أ م م م ا ض ي ة ت ب ي ن لمتدبرها بجلاء ضعف ابن آ د م وعوزه وقله حيلته وهوانه على خالقه ورازقه إ ن ه ع ص ا ر و ق ا ل ف أ م ر ه واتبع هواه فمهما ملك ابن آ د م من عدد وعتاد وجند و ط و ل جند وجاه وسلطان فكلها والله لا تغني عنه شيئا إ ذ ا أ ق ت عليه ك ل م ة العذاب أ ل م يهلك الله فرعون مصر الذي ض غ ى و ض غ ى وقال أ ن ا ربكم ا ل أ ع ل ى ما نهايتي ما ع ا ق ب ة جنده وهيلمانه الذين طالما تكبر واستكبر بهم واغتر بهم وغرهم أ ل ي س لي ملك مصر وهذه ا ل أ ن ه ا ر تجري من جحش فها هي البخار تجري ولكن من ف و ق لتقول له إ ن ك ضعيف و إ ن ت ج ب ر حقير و إ ن ت ك ب ر وما زالت أ ن ب ا ء ا ل ج م ا ل ت س ر ى تنبئنا عن ف ر ا ع ي ن عتوا و ب غ و ف توالوا فتوالى عليهم ا ل م ط ي ر الفرعوني داكا انك ل ت ق ر أ ا ل ق ر آ ن ف ل ك أ ن ما ترى بعينيك عمالي قعاد الذين ا و س و ا قوه ة ب أ ج س ا ل ه م وبسطه ب أ ج س ا ل ه م استكبروا في ا ل أ ر ض وقالوا من أ ش د منا ق و ة هكذا بلا ا س ت ن ا ف وبكل استئلاف من أ ش د منا ق و ة فيا ترى ما صنع الله بهم هل أ ن ز ل عليهم ملائكه من السماء تليق وتكافئ ما عندهم من ق و ة م د ع و م ة هل أ ر س ل عليهم ح ج ا ر ة من سجين تحصدهم عن آ خ ر ه م كلا إ ن م ا حرك عليهم الهواء الذي يستنفقونه ف إ ذ ا هو ب ق د ر ة قادر ريح صغفر آ ت ي ه في أ ي ا م ا ل ن ح س ا ل ف ل ك أ ن ن ا هم فترات عوق ا ل ع ج د المخلوقات تفين به مزيف يمينا وشمالا ف إ ذ ا ب ج و س ت ه م ا ل ض خ م ة مبدده في الفضاء ك أ ن ه م أ ع ج ا ز نقل خ ا و ي ة فهل ترى لهم من ب ا ط ي ن ت ق ر أ القران ف ل ك أ ن ك ترى قوم تموت وهم في بيوتهم ا ل ح ص ي ن ة التي ن ح ت و ه ا في أ ع م ا ق الجبال فهديناهم فاستعبوا ه د ي ن العمى على الهدى فما عاقبه كفرهم ومكابرتهم وتكذيبهم لرسل الله لقد أ ر س ل عليهم الجبار ا ل م ن ت ق م سبحانه ص ي ح ة و ا ح د ة لا تصم اذانهم فحق بل ت ق ص ع عليهم نياط قلوبهم في أ د و ا ف ه م ف أ ص ب ح و ا في ديارهم جاثمين و ت س ل الكتاب العزيز فاذا فيه قصص اقوام قد خلت ع عن أمر ربها وكاين ر س فحاسبناها ل ه وعفبناها أمرها عاقبة أمرها ق ض ي ة عدت عن أ م ر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا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 إ ن ه ا سفن أ م م س ا ل ف ة وقرون م ت ل ا ح ق ة ومجتمعات وحضارات غ ا ب ر ة قد غرقت ب ا ث ا ن ه ا وكفرت ب أ ن ع م ربها وكذبت م س ل ه عليهم صلوات الله وسلامه ف أ ص ا ب ت ه ا سنه الله سنة الله فما بكت ع ل ي ه السماء و ا ل أ ر ض وما كانوا منظرين فكلا اخذنا ب ذ ن ه فمنهم من أ ر س ل ن ا عليه ح ا ط ب ا ومنهم من أ خ ذ ت ه الطيحه ومنهم من قتفنا به ا ل أ ر ض ومنهم من أ غ ر ق ن ا وما كان الله ليظلمهم ولكن ك ا ن أ ن ف س ه م يظلمون اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م اللهم اصلح أ خ و ا ن المسلمين واجمع كلمتهم على الحق والدين اللهم أ ه ل ك ا ل ص ر ب و أ ع و ا ن ه م والروس و أ س ي ا ء ه م واليهود و أ ب ن ا ء ه م والرافضه وحلفاءهم اللهم أ ن ز ل ا ل ه ن ج و د عباد البقر نقصك وغضبك اللهم ارنا في كل منافق عجائب قدرته اللهم من أ ر ا د ن ا بسوء في أ خ ل ا ق ن ا أ و في أ ب ن ا ئ ن ا و أ س ر ن ا اللهم ت ن ز ع ه من بيننا كما ت ن ز ع ا ل ش ع ر ة من العدين اللهم أ ص ل ح لنا د ي ن ا الذي هو ا س م ة ع م ل ن ا و أ ص ل ح لنا دنيانا التي فيها معاشنا و أ ص ل ح لنا اخرتنا التي اليها معادنا اللهم اجعل ا ل ح ي ا ة ز ي ا د ة لنا في كل خير واجعل الموت ر ا ح ة لنا من كل سب وبلاء اللهم إ ن ا نعوذ بك من الهم والحزن والعزل والكسل والبخل و ا ل ج ب ل وضلع الجن و غ ل ب ة الرجال اللهم إ ن ا نعوذ بك يا حي يا قيوم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك و ف ج ا ء ة نقمتك وجميع ت خ ط ك اللهم اهدنا واهد بنا اللهم يا, يا قيوم آ م ن ا في أ و ط ا ن ن ا و ا ص ل أ ئ م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا و أ م و ر المسلمين جميعا اللهم اجعل ولايتنا فيمن خافك واتقاك واتبع رضاك يا كريم ربنا ابرز لهذه ا ل أ م ة امرا رشدا يعز فيه أ ه ل طاعته ويذل فيه أ ه ل معصيته ويغمر فيه ا ل م ع ر و ف وينهى فيه عن المنكر وقوموا الى ط ل ا ت ك م ن ص ح ك م ا الحمد لله الحمد لله معز ا ل إ س ل ا م بنصره ومذل الشرك بقهره ومستدرج العاصين بمكره ق ا ه ر فوق عباده فلا يمانع ظاهر على خلقه فلا ينازع ح ي في م فيما يريد فلا يدافع إ ل ه ن ا و ق ا ل ق ن ا ما احلمك وانت المنتقم وما ارحمك وانت الجبار وما ارعفك وانت المقتدر لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد اذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا م ن ء السماوات و م ن ء الارض وملء ما بينهما ومن امات ل أ اسم لشيء بعد ربنا تبارك اسمك وعظم ج ل ا ل ك كم عاملناك بما تكره فعاملتنا بما نحب كم بارزناك بالمعاصي وجازيتنا بالعفو والشكر انت الملك لا شريك لك ت ط ا ء فتشكر وتعصى فتغفر كل ن ع م ة منك فضل وكل ن ع م ة منك عدل و أ ش ه د أ ن لا إ ل ه إ ل ا الله وحده لا شريك له و أ ش ه د أ ن محمدا عبده ورسوله نبي نظم الله به س م ل ا ل إ س ل ا م وجمع واشاد به منار التوحيد ورفع و أ ذ ل به الترك ووضع هو القائل وما ينطق عن الهوى إ ذ ا رايتم أ م ت ي تهاب الظالم أ ن تقول له إ ن ك أ ن ت ظالم فقد تودع منها صلى الله عليه وعلى أ ن ب ي ا ء الله ورسله أ ج م ع ي ن وعلى من اقتفى أ ث ر ه م واتبع ما ليل دجى وفجر طلع أ م ا بعد عباد الله أ و ص ي ك م ونفسي بتقوى الله خوفا وطمعا انابه وتوكلا ذلا وانكسارا لا مستغاث لنا إ ل ا به ولا رجاء لنا إ ل ا فيه ومن يطع الله ورسوله ويقضي الله ويتقف س فاولئك هم الفائزون ا م ة ا ل إ س ل ا م قبل و ف ا ة النبي صلوات ربي وسلامه عليه بثلاث وستين س ن ة أ ر س ل القيصر من الشام إ ل ى عملائه في العبث ي أ م ر ه م أ ن ي ك ل ف عملاءهم في اليمن بهذه ا ل ك ع ب ة اليمن كانت ج و ل ة ع م ي ل ة ل ل ح ب س والحبسه كانت ج و ل ة ع م ي ل ة للروم فما كان من أ ث ي ا ل أ ب ر ه ا إ ل ا أ ن سارت من اليمن إ ل ى مسكه تقع أ و د ي ة العرب ووهادها وشعوبها وبلادها لا يردها راد ولا يصدها صاد حتى وصلت إ ل ى منى ي إ ل ى منى ي أ م ا أ ه ل مكتشف فقد استجمعوا كل قواهم وحسدوا جميع إ م ك ا ن ي ا ت ه م لملاقاه العدو الغاشم كلا ي ه ا ا ل ا خ و ة ولكن للفرار إ ل ى رؤوس الجبال هربا إ ل ا رجلا واحدا جاء إ ل ى أ ب ر ا ه ي يقول إ ب ن ي ابلي ردوا علي إ ب ل ي عن رب ا ل إ ب ل وللبيت رب يحميه وبعد سبعين س ن ة من هذا الحادث انتفضت مكه برجال غيروا ا ل ج ز ي ر ة كلها ف إ ذ ا بهم يسيرون من ربوعها لا إ ل ى اليمن فاليمن قد فتحت ب ر س ا ل ة ولا إ ل ى ا ل ح ب ش ة ف ا ل ح ب ش ة لها ش أ ن اخر ولكن ذهبوا الى أ ي إ ل ى القيصر ذاته في بلاده في الشام ليذكوا عرشه ويقوضوا قوته فياسبحان الله ما الذي تغير هل اكتشف العرب سلاحا فتاكا جديدا ام هل دخلوا في تحالف منيع فساندوهم ما من الذي جرى ف ج ع ل م ن م ك ه التي أ ن ق ذ ت ه ا من أ ق د ا م ا ل ف ي ل ة معجزه إ ل ه ي ه تصبح بعد حين من الزمن يسير أ م ن ع مدينه في العالم انه الايمان مات ذاك الانسان الجاهلي وولدت تلك الشخصيه المسلمه فتغير كل شيء هل تطلبون من المختار معجزه يكفيه شعب من ا ل أ ب د ا ف احياه لقد غير العرب ما بانفسهم فغير الله ما بهم فصاروا بعد أ ن كانوا رعاه غنم قاده أ م م ص ا غ ه م ا ل إ س ل ا م فجعلهم أ م ة ق ا ئ د ة لا م ق و د ة م ت ب و ع ة لا ت ا ب ع ة هي ا ل أ ع ل ى بين العالمين سندا ومصدرا و ا ل أ ع ز ع ق ي د ة ومنهجا و ا ل أ ع د ل ش ر ي ع ة ونظاما و ا ل أ ز ف ى خلقا وسلوكا إ ن ه التغيير التغيير الذي ننشده على مستوى ا ل ع ف ر ا ن والتحول الذي نرقبه على ك ا ف ة ا ل ا ف ع د ه وفي ت س ك المجالات الميلاد من جديد إ ن ه تغيير أ ي ه ا الاخوه الكرام لا يهبط من السماء ولا يستورد من ا ل أ ر ض ولكنه خاضع ل س ن ة إ ل ه ي ة وتقدير رباني إ ن الله لا يغير ما بقوم حتى ي غ ي ر ما ب أ ن ف س ه م أ خ ي ك الله لا أ ح س ب ك إ ل ا على ذكر من س ف ي ن ة المجتمع ل أ م م س ا ل ف ة و ج و ن ل ا ح ق ة مر ذكرها في حكمه م ا ض ي ة وكيف أ ن طوفان المعاصي تسبب في إ غ ر ا ق ه ا وهلاك شعوبها ومن قبل ما حل ب م د ي ن ة ا ل أ ص ن ا م في الجزائر ودمار باليمن و أ غ ا د ي ر بالمغرب الذي أ خ ذ في ط ل ي ا ت ه اثني عشر أ ل ف قتيل أ و يزيدون ودمر حوالي س ت ة آ ل ا ف مسكن و م د ر س ة ومستشفى أ م ا إ ن سالت ذ ا ك ر ة ا ل ت ا ر ي ة فستنبيك عن زلزال الصين الذي ذهب ضحيته ث م ا ن م ا ئ ة وثلاثون أ ل ف نفس ب ش ر ي ة مليون إ ل ا أ ي ه ا الاخوه وارسل الله عليها اي على ا ل ص ي ل فيضانا م ر ة فكان قتلاه ت س ع م ا ئ ة أ ل ف أ ي ه ا الاخوه اما بن ب ل ا ه فقد هب عليها إ ع ص ا ر مجاري إ ع ص ا ر مجاري لا إ ل ه إ ل ا الله هواء كان ساكنا فتعرض ف إ ذ ا به يقضي على ما يقرب من نصف مليون نسب أ ر د ا ه م قتلا أ م ا اليابان فبلد الزلازل والانفطارات ا ل أ ر ض ي ة فها هي قبل خمس سنوات خ سنوات من س س و ا ت من ا ل آ ن ك م ن ا بزلزال كانت مدته خمس ثوان فقط ل م ت إ ل ا ف أ س ق ط لها م أسقط ل ه ا م ئ ة أ ل ف مبنى ناهيك ع ما ي س ب ح هذه الزلازل والبراكين والفيضانات و ا ل أ ع ا ص ي ر من خسائر م ا د ي ة وتلف ا ل محاصيل ز ر ا ع ي ة ومبيت للحالات من البشر في العراق بلا ماوى ولا غطاء افاميل اهل القرى ان ياتيهم باتنا بياتا ومرنا 「今夜は何時に」<音楽> على جنب آخر من جنود من آخر اما ل ل ل ه عزة ع ا ا ا فها ه ي الكلرة ت ق ض ي في عام و ح د ا ي ا ل ه أما الإنس الزبقيا في تزايد مضطرب وانتشار مريح ف إ ل ى منتصف عام الف واربعمائه وسته عشر ل ل ه ج ر ة كان عدد المصابين به ق ر ا ب ة ا ل ث م ا ن ي ة والعشرين مليون شخص من لقي حتفه ومنهم من ينتظر جاءت بعدها إ ح ص ا ئ ي ا ت تشير إ ل ى أ ن أ م ر ي ك امريكا وحدها أ وحدها بلغ عدد المصابين فيها خمسين مليون ن س م ة وغرض الله مثلا ق ض ي ة كانت آ م ن ة م ض م ئ ن ه يهديها رزقها غرضا من كل مكان ي أ ت ي ه ا رزقها رغدا من كل مكان فكفرت ب أ ن ع م الله فاذاقها الله لباس الجوع, الجوع والخوف بما كانوا يصنعون هذه ن ك م ة الجبار وذاك ضعف المخلوق تلك عظمته وقدرته وذاك عجز ا ل إ ن س ا ن فيا ترى ما السبيل وكيف ا ل ن ج ا ة من عقوبات ع ا م ة ه ذ ه مااتيها وتلك خسائرها والجواب مجملا ي ت ل ق ص في نقاط لا تجيد الحصر ولكنها تستلزم النظر والعمل والحذر اولا البدء بذواتنا و أ ن ف س ن ا متى ما أ ظ ل ن ا فيها د و ل ة ا ل إ س ل ا م قامت ع ن د ن ا على أ ر ض ن ا هذه النفس نكبح جناحها نهذب أ خ ل ا ق ه ا نخلصها من غلوائها و أ د ر ا ن ه ا قد أ ف ل ح من زكاها وقد خاب من دفتاها و إ ن ك أ خ ي الكريم لتعجب من حال كثيرين تجده يحصل عند سماعه لكثره المعاصي و ا ن ت س ا ر الفساد وهو مثبط في صلاته سادر الحرام على ومنهم من يسترجع و ي ت ا و ه لما آ ل ت إ ل ي ه ا ل أ ح و ا ل واجترا عليه الناس من معاص وهو اكل ل ل ذ ب ا ر ا س لرعيته ا وعسرته بل قبل قبل تبدأ عابد لك لك الأوضاع السر لهوه إن منهم من يذكر لك قبل أن تذكره. لك قبل أن تبدأ عن وتفاقم تذكره وهو في غيه يذكر ويذكو تغير في سادر وفي ابدا بنفسك تنهها عن غيها ف إ ذ ا انتهت عنه فانت حليم اتهم تقصيرها وعالج ضعفها وعجزها وانع بها عما يكينها كان عطاء السلبي رحمه الله تعالى إذا هفت ريح ر و ب قال ورعد ق هذا من أ ج ل يصيبكم لو مات عطاء لست راح المال هذا ظن عطاء بنفسه واستشعاره لذنبه وهو من هو في الامامه والعلم والفضل والعباده ا <تصفيق> ثانيا أسرتك زوجتك وتغار ايم غ ي ر ة عليهم لا يشغلك عن رعايتهم أ س ف ا ر ولا ت ج ا ر ة ولا يصرفك عن الاهتمام بهم سعرات ولا صداقه ا الأب المربي أن يكون شأننا شأن الزمار الهجاية من الله ويترك لهم الحبل الغارب مراهقة قريبا لهم ويقول لهم على إلى أن شأن بأنهم وسيأوبون من من ويترك رشدهم يكون يفنس ويتعذى في سن مراهقة ويحضر لهم الفساد إ ل ى بيوتهم وعلى أ ف ص ح ت ه م ويزعموا انه وافق من سلوكياتهم ومطمئن إ ل ى أ خ ل ا ق ه م و ا ل أ س و أ من ذلك و ا ل أ م ر من المر أ ن ينهاهم عما ي أ ت ي ه و ي ج ر ه م عما يقع فيه فهل مثل هذا ق د و ة ص ا ل ح ة ل أ ب ن ا ئ ه م فكالطاووس يوما دعو جازا فقلد شكل م س ي ح ه بنوه فقال ع ل ا م ة حرفون قالوا ت ب ق ت به ونحن م ق ل ج و ه ف ق ا ل سيره المعوج و ع د ل ف إ ن ا ان عدلت معدلوه أ م ا تجري أ ب ا ن ا كل ف ر د ي د ا ر ي في الخطى من أ ج ب و ه وينشا ناشئ الكتيان منا على ما كان عوده أ ب و ه روى النسائي و م ن حبان فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أ ن ه قال إ ن الله تعالى سائل كل راع كل راع عما استرعاه أ ح ف ظ ذلك أ ن ضيعه حتى يفعل الرجل عن أ ه ل بيته ثالثا من أ ع ظ م أ س ب ا ب النجاه واستنقاذ س ب ي ن ه المجتمع من الغرق والهلاك العم ر بالمعروف والنهي عن المنكر مدار ش ع ب ة ا ل أ ن ب ي ا ء والرسل عليهم صلوات الله وسلامه ق ط ب الدين ا ل أ ع ظ م واقص صفات أ ه ل ا ل إ ي م ا ن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أ و ل ي ا ء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر سبق خ ي ر ي ة ا ل أ م ة وسبب تمكينها ونصرها ونجاتها من عذاب خالقها به تستقيم الموازين و ت س ت ج ه المفاهيم ق و ل ا ل إ م ا م أ ح م د ب إ س ن ا د ج ي د رجاله كلهم رجال صحيح قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ن من أ م ة قوما يعطون مثل أ ج و ر أ و ل ه م ينكرون المنكر ب ا ل م ر ا س م ة أ و ا ل م ه ا ج ر ة ب ا ل ز ي ا ر ة أ و ا ل ه د ي ة ب ا ل ن ص ي ح ة أ و بالتذكير إ ل ى غير ذلك ف إ ن خشي خطر ذلك ذلك الذي وقع في المنكر واستفحال ضرره فيرفع به إ ل ى الجهات ا ل م ع ن ي ة قال ا ل إ م ا م القرطبي رحمه الله في معرض الى ا ر أركان الفترة واستسر الخر وقربت ق القيام م من الإسلام وأمن وضمحلت الثالث بساطه النبوة الزيانة الضلالة وساعة الجهالة الفتاة واستسع البلاد ولو لتعطلت وعملت إ طوي وفتت به العباد آ خ ر ما قال رحمه الله وما كان ربك ليهلك القرى بظلم واهلها مصلحون قال ا ل إ م ا م الثوري رحمه الله إ ذ ا أ م ر ت بالمعروف شددت ظهر المؤمن و إ ذ ا نهيت عن المنكر أ ر غ م ت أ ن ف ا ل م ن ا ف ق هذا ا ل إ م ا م الثوري رحمه الله س ف ي ا م ه هو هو الذي يقول إ ن ي ل ع ر ى الشيء يجب علي أ ن آ م ر فيه وعنها ف أ ب و ل جمل إ ذ ا لم يستطع ان ي أ م ر فيه وينهى أ خ ي يا ر ع ا ي الله أ ر ع ن ي س م ح ك وفعالك و ت أ م ل بوعيك و ف ا ق د ب ط ر ك ك ل م ة السيق العلامه ح م د بن عتيق رحمه الله حيث يقول فلو قدر أ ن رجلا يقوم النهار ويقوم الليل ويزهد بالدنيا كلها وهو مع ذلك لا يغضب لله ولا يتمعر وجهه ولا يحمر فلا ي أ م ر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر فهذا الرجل من أ ب غ ض الناس عند الله و أ ق ل ه م دينا و أ ص ح ا ب الكبائر أ ح س ن عند الله منه جاء في الحديث الصحيح فيما رواه ا ل إ م ا م أ ح م د وابن ماجه قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام م ر و ا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أ ن تدعوا فلا يستجاب لكم فهل قمنا بهذا الواجب المتحكم علينا ولكن نرى المعاصي تطيف بنا من كل جانب فنكون من المصلحين ف إ ن لم نقم به ونعزه فهل سلم من أ ل ف ن ت ن ا ا ل ج ع ا ت و ا ل أ خ ي ا ر والعاملون في هذا الميدان هل يوم ان قصرنا و أ ه م ل ن ا في النهوض بهذا الركن ك ف ت ن ا شرنا و ح د ت ن ا عن الناس والمجتمع أ ذ ا ن ا ولم نجاهر بمعاصينا قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام فيما رواه مسلم كل أ م ت ي معافى إ ل ا المجاهرين و إ ن من الجهار أ ن يعمل الرجل ب الليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله تعالى فيقول ع م ل في ا ل ب ا ر ح ة كذا وكذا وقد بات يستره ربه, يسره ربه ويصبح يصحح ستر الله عنه ذكر ا ل إ م ا م البيهقي في الشعب ع ن ن جامعه بن س ج ا د قال كنت عند عبد الرحمن بن يزيد بفارس فاتاه أ ت ه نعي الأسود أ نعي ا ل أ س و د بن يزيد ف أ ت ي ن ا ه نعزيه فقال مات أ خ ي ا ل أ س و د ثم قال قال عبد الله يذهب الصالحون أ س ل ا ف ا ويبقى أ ص ح ا ب الجيم قال يا أ ب ا عبد الرحمن وما أ ص ح ا ب الغيم قال قوم لا ي أ م ر و ن بمعروف ولا ينهون عن منكر ر ا على ع ا ل أ م ة ك ا ف ة أ ن ت ت ض ا ه ر جهودها وتقوى عزيمتها على إ غ ل اغلاق ق المنافذ السر على إ منافذ السر ودرء كل بلاء و ف ت ن ة ولا يعفى من هذه الامانه فرد ولا فئه ولا إ د ا ر ة ولا ش ر ك ة ولا رئيس ولا مرؤوس على مستوى ا ل إ ع ل ا ن بوسائله و ا ل أ س و ا ق بمبيعاتها ومكاتب الاستقدام من ج ه ة عمالتها وعلى وجه اخص قطع الطريق على كل ما قد يتيح ف ر ص ة اختلاط الرجال بالنساء في المستشفيات أ و ا ل أ م ا ك ن ا ل ع ا م ة على الشواطئ أ و في ا ل م ن ت ج ه ا ت في الملاهي أ و المناسبات ومن ذ ا ب أ و ل ى قطع الطريق على إ ت ا ح ة العمل لهن بين قطعان الذعاب في ا ل إ د ا ر ا ت والمؤسسات لقد تنبه لهذا المزلق الخطر والمنحدر المهلك ابن القيم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه استمع إ ل ى ر ص ي ت ه إ ل ى تحذيره إ ل ى إ ر س ا د ه ودلالته ولي الامر أ م ر يقول ولي ل أ يجب عليه أ ن يمنع اختلاط الرجال بالنساء في ا ل أ س و ا ق وقال ا ومجامع الرجال فالإمام عن ذلك والفتنة ل متؤول ذلك ف ر د و أعظم عن به في موضع آ خ ر لا ريب ان تمكين النساء من افتراضهن بالرجال اصل كل ب ر ي ة و ش ر وهو من أ ع ظ م أ س ب ا ب ن ج و ل العقوبات ا ل ع ا م ة وسبب لكثره ا ل ف و ا ح ف والزنا ولو علم يقول القيم ولو علم اولياء علم ا ل أ م ر ما في ذلك من فساد الدنيا و ا ل ر ع ي ة قبل الدين لكانوا اشد شيء منعا لذلك رحم الله م ن القيم وعسنه ف ت ي ح جنته وفي ا ل م ق ا ب ل لا بد من فتح أ ب و ا ب الخير ومجالات ا ل د ع و ة وسبل النصح مع إ ق ا م ة ل ل ج ر و س و إ ذ ن بالوعظ ودعم لمنافق الخير ودورات العلم والجمعيات ا ل ن ا ف ع ة والمراكز ا ل ط ل ا ب ي ة ا ل ه ا د ف ة وما ضر أ م ة من ا ل أ م م ما ضرها من تجديد منابع الخير و ا ل ص ل ا ة فيها لأنه الأبوار على هذه الأنفطة والبرامج فالتحن إلى أرطدت ونقوها منحرس هذه متى الأمة بوفود كل فكر كل ونشوء كل خلق معود اللهم أ ل ه م ن ا رسلنا ووفقنا لصلاح أ م ر ن ا في الدنيا و ا ل آ خ ر ه اقول ما تسمعون و أ س ت غ ف ر الله لي ولكم فاستغفروه إ ن ه هو الغفور الحمد لله أ ك م ل لنا الدين و أ ت م علينا النعمه وهدانا ل أ ق و م من ا ل ل ه من زاغ عنها اضل ومن حكم سواها شقي ومن حاد عنها هلك و ا ل ص ل ا ة والسلام على الرسول المصطفى صاحب اللواء المعقول والحوض المورود والمقام ا ل م ح م و د صلى الله عليه وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن ومن تبعهم ب إ ح س ا ن إ ل ى يوم الدين أ ي ه ا المؤمنون خامسا ومن أ س ب ا ب دفع العقوبات ثقه سنن الله ف ا ل أ م م والشعوب والمجتمعات و ا ل أ ص ر ا ن واستلهامها إ ذ ا ل أ ح د ا ث والوقائع و ا ل ن و ا ز ن لا ت ن ض ي في الناس جزافا ولا تدري أ ح د ا ث ه ا في الحياه عبثا بل هي والله نواميس ث ا ب ت ة وسنن م ط ر د ة لا تتحون ولا ت ت ب ج ل ولا تحاذي ولا تداهن فهل ينظرون إ ل ا س ن ة ا ل أ و ل ي ن فلن تجد ل س ن ة الله تبديلا ولن تجد ل س ن ة الله تحويلا خذ على سبيل المثال ما هو مستفاد من كتاب ربنا و س ن ة نبينا صلى الله عليه وسلم المعاصي المعاصي سبب المصائب قال ابن القيم رحمه الله ومن عقوبات ا ل ج ل و أ ن ه ا تزيل النعم وتحل النقم ومن ذلك قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في مقدمات تستلزم نتائجها وفي غراه لا بد من قطف ث م ا ل ه ا خمس بخمس ما نقض قول للعهد إ ل ا سلط الله عليهم عدوهم وما حكموا بغير ما أ ن ز ل الله إ ل ا فتى فيهم الفقر ولا ظهرت فيهم ا ل ف ا ح ش ة إ ل ا فتى فيهم الموت ولا ط ف ف ا ل م ك ي ا ج إ ل ا م ن ع ا ل ن ب ا ت و أ خ ذ و ا بالسنين ولا م ن ع ا ل ز ك ا ة إ ل ا حبس عنهم ا ل ق ط ر ومن س ن ه العقاب و ا ل ع د ا ب قوله عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ا س ت م ح و ا خير هذا الحديث إ ن الله عز وجل لا يعذب ا ل ع ا م ة بعمل ا ل خ ا ص ة حتى يروا المنكر بين ظ ه ر ا ن ه م وهم قادرون على أ ن ينكروه ف إ ذ ا فعلوا ذلك اي لم ينكروا عذب الله الخاصه والعامه و إ ن من أ س ب ا ب الخس والمسق خ فرض القمور وظهور القيام والمغنيات و ا ل م ع ا د ف ولبس الحرير للرجال وما ظهر الزنا و ا ل ذ ب ا في امه إ ل ا ا ت و ج ب ت ع ق و ب ة الله من أسباب العقوبات ان ي س ج د ا ل أ م ر إ ل ى غير أ ه ل ه ناهيك عن كونه من أ ش ر ا ق ا ل س ا ع ة الصغرى الظلم والظلم ظلمات يوم ا ل ق ي ا م ة و ج ع و ه المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب أ خ ي ا ل م ب ا ر ك ة انفاسه الزكيه أ خ ل ا ق ه ا ل إ ي ج ا ب ي ة في حياتي و ح ي ا ت ه الفاعليه ا ل م ع س ر ة العمل المثمر ما ج و ر ي و أ خ ي في محيط عملنا وفي د ا ئ ر ة قرابتنا وبين جيراننا ومع أ ص ح ا ب ن ا ما مشاركتنا ا ل ن ا ف ع ة و ب د ل ن ا المشكور في ج م ع ي ة خ ي ر ي ة أ و م ؤ س س ة د ع و ي ة أ و م ر ج ع اصلاحي أو ج او ر ج ي شريط ه بلق قبل ذلك كم من و ع ا و ك ت ا أهدينا ب و ن بدلنا ص قدمنا وعطاء ج ه جهدنا اللهم د جعلنا من ا ل م آ ي ر ن بالمعروف أن ن ن ع ي اللهم م ن ك ر ا ل اجعلنا هداك المهديين غير ضالين ولا مبلين ربنا أ ف ر ق علينا صبرا و ت ب ت أ ق د ا م ن ا وانصرنا على ا ل ق و م الكافرين اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا ا ل س ل ا ع ه وارنا الباطل باطلا وارزقنا ا ل س ل ا ب ه اللهم اجعلنا دعاه خير ومسائل نور ومعالم هدى ومبلغ ر س ا ل ة اللهم إ ن ا ن س أ ل ك صلاح من ضل وهدايه من غوى ورسل من جاء و ت و ب ة من ع ط ى اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم زينا ن ب ذ ي ن ك ا ل إ ي م ا ن اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م يا من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه يا من تعلم السر واخفى و أ ن ت علام الغيوب و أ ن ت م خ ل ب القلوب اللهم من ع ل م ك في قلبه بغضا ل ل إ س ل ا م وكرا ه و ك ي د ا للمسلمين و إ ر ا د ه ل ل و ق ي ع ة ب ا ل أ خ ي ا ر اللهم فيا حي يا قيوم احبته في جلده اللهم أ ر ن ا فيه عجائب قدرتك اللهم ا ن ج ع ه من بيننا كما تنتزع ا ل ش ع ر ه من العجين اللهم من أ ر ا د ن ا بخير في اهلنا و أ س ر ن ا و أ خ ل ا ق ن ا ومناهجنا يا حي يا قيوم اللهم تبارك سعيه ووفق امره وسدد شانه وارزقه الحكمه والصلاح يا حي يا قيوم واصلح ع عمره ط ل في الجلال والإكرام ربنا عاملنا في ألطاننا و في أ أ ئ م ت ن ا و و ل ا ة أ م و ر ن ا و و ل ا ة أ م و ر المسلمين جميعا اللهم اجعل ولايتنا جميعا ف ي م ل خافك واتقاك واتبع رضاك يا كريم اللهم يا حي يا قيوم انصر ا خ و ا ن ا المسلمين في الشيكاء وفي سائر اصقاع ا ل م ع م و ر ة يا رب العالمين يا ذا الجلال و ا ل إ ك ر ا م